سَمَاوَاتٌ وَأَرْضٌ خَلَقَهُمَا بِالْغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ من يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى مُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَصِرُ الْآيَاتِ عَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 فِتْنِ الْأَضْغِطِ طُرٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْهَا نَادٍ وَجَرَّ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ